يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق أعوذ يعني ألتجأ وأحتمي وافر إلى الله جل وعلا برب الفلق الفلق والصبح فالله تعالى لا يأتي بالصبح إلا هو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا مدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ما, ما في أحد يأتي بالفجر والصبح الا الله تعالى وهو جل وعلا فالق الحب والنوى أيضا سهلَ سبحانه وتعالى رب الفلق قال قل أعوذ برب الفلق أحتمي وألتجئ إلى الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر هذا العقرب الذي خلقه الله من شر هذه الحية التي خلقها الله من شر هذا الانسان المؤذي الذي خلقه الله ومن شر هذه الشمس أن تؤذيني بمرض التي خلقها الله ومن شر هذا الشتاء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 إذا غطته السحب أو الغيوم واشتدت ظلمة الليل وغاب القمر أو غاب القمر أيضا عند اقتراب الفجر أعود بك يا ربي من هذا الليل وذلك أن كثيرا من الأبرار تقع في الليل السارق يسرق في الغالب في الليل القاتل الذي يخطط للقتل في الغالب يفعل ذلك في الليل خالب الذي يقع في الفواحش أو شرب الخمر أو كذا يفعل ذلك في الليل الاختطاف يقع غالبا في الليل الحرب تقع ربما أيضا في الليل فقال الله تعالى هنا.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 تظهر كثيرا من هذه النعم على من يفقدها حتى لا يحتدك لكن على من يجدها أو يفرح بها لك أن تخبر زوجتك تخبر أمك تخبر أباك تخبر المحبين لك الذين لا يحسدونك هذا العباس به إذا كان حتى الرؤيا الصالحة اذا راها الإنسان لا يحدث بها إلا من يحب وهي رؤيا في المنام فما بالك بغيرها قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد هذه السورة هي إحدى المعوذتين هي وقل عذو رب الناس وكان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني يقرأهما ويقرأ معهما قرء الله واحد في الصباح والمساء ثلاث مرات ثلاث مرات وكان عند النوم يجمع كفيه وينفث فيه مريقا يسيرا ويقرأ قرء الله واحد والفلق والناس ويمسح وجهه وما أقبل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات هذا أيضا من السنن الله يتقبل منا منكم والسلام عليكم ورحمة, الله عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا في آخر سورة من سور القرآن الكريم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 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يخنس حتى يكون مثل الذباب يعني حتى يصغر فقال الله تعالى هنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يا ربي أعوذ بك من شر إبليس الذي وسوس لي أن لا أستيقظ للصلاح يوسوس لي أن أسب يوسوس لي أن آكل مال غيري يوسوس لي أن أحقد على غيري يوسوس لي أن أغتاب الناس, الناس يوسوس لي أن أقع في الشرك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 يعني يدلون الناس على المنكر او ينشرونه بينهم من خلال وسائل التواصل ومن خلال وسائل الاعلام ليجمعوا الناس على المعصية او يدلهم عليها اسال الله تعالى ان ينفعنا وياكم ما سمعنا وان ينفعنا الله تعالى بهذا التفسير وان ينفعنا بهذه الحلقات وهذا البرنامج واسأل الله تعالى ان سبتنا وياكم على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا قل هو الله احد قالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك أعطنا نسب ربك فقال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله تعالى واحد لا شريك له لا شريك له في اسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له هو العظيم جل في وعلا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقريش الله الذي أنا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 دلالة وتوفيق إلى أي شيء أول من تتوجه إليه والله فإن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله إلى اسماء الحسنى بها أول من تتوجه إليه وربك ولذلك قال الله تعالى الله الصمد ثم قال جل وعلا لم يلد ولم يولد فوسبحانه سبحانه وتعالى لم يلد فمن قال إن الله تعالى اتخذ ولدا اسمه عيسى او اتخذ وردا اسمه عزير او كما يدعي بعض البوذيه في دين البوذيين ان بوذا هو ابن الله الى غير ذلك كل هذا باطل فالله جل وعلا هو غني عن الولد والوالد وعن الزوجة والولد قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس له كفوا والكفؤ هو المقارب والمساوي فهو جل وعلا ليس له كفؤ يعني في في مثلا قوته ليس لله تعالى مساوي في علمه ليس لله تعالى مساوي في آآ آآ رحمته ليس له جل وعلا مساوي في حلمه ليس له جل وعلا مساوي في بطشه ليس له مساوي في رحمته هو الارحام سبحانه وتعالى ارحم الراحمين ليس له مساوي ولذلك الله جل وعلا ولم يكن له كفوا احد ليس له مساوي ولا معادل ولا موازن ولا مقارب جل وعلا في كل رحمته وفي صفاته وهذه السورة هي ثلث القران قال عليه الصلاه والسلام يعجز احدكم ان يقرا القران في ليله قالوا كيف نقرا القران في ليله قال اقرا كل الله وحد ثلاثه مرات فهي ثلث القران كانك قرات القران في ليله وقال عليه الصلاه والسلام من قرأ كله هو الله وحد عشر مرات بن الله له بيتا في الجنه هذه السورة عظيمه لذلك يسن أن تقرأ هي والمعوذتان أيضا حتى عند النوم فيجمع المرء كفيه وينفت فيهما معريق يسير ويجمعهما إلى فمه ويقرأ قرور الله أحد والفلق والناس ويمسح وجهه ما أقبل من جسده هذا عند النوم يفعل ذلك ثلاث مرات هذا بإذن الله تعالى ينتفع به العبد أيضا الله يتقبل منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>